شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه قَادِرِينَ قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الإنسان لِيَفْجُرَ ليفجر يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ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 أسرت تظن أي يفعل بها فاقر كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرار. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذاب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم لَكَ لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن من ممنينتمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ولنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى